Hei! Hei! Hei! Hei! Íفرحوا يا بنتي الله افرحوا يا بناتي الله وحيسوا رمضانه ونور فوانيسوا يا حلو تتين الله الله والامر الدين الله, والأمر الدين الله, دي الله يا حلو تتين الله الله والامر الدين الله وجياس النقل وقراتيسوا ايه أتانا الله أكبر ونعلح رسنا ونقول هاي هاي هاي ونجري علبة نتنطر وقلوبنا من الفرحة زقتر ونقول لبعضنا رمضان جي هاي هاي يا بناتي يلا وهيسو رمضانا ونور فوليسو يا حلوة التين هاي هاي والأمر التين اسنا دايما هتنور ونلف في الحاره ندور على الاهل نغنيهم هيه <تصفيق> هيه وهم بيدونا العاده ونشتري شمعه زياده نولع الطوانس فيهم هيه <تصفيق> يا بنات يلا ورس رمضان ونور طوانس يا حلاوه فيك amariti ana ana ya الطيب وتملت وكل يوقف راحنا تزير اي اي ويكت علينا اوامي يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي وراي العيد اي اي افرحوا يا بنتي الله وهيسك رمضانه ونهورك ونيسك يا حلو دي التين والأمر الدين uttti بكرا دوت نت عيش بكرا اليوم